والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظوا نبي والله بما تعملون خبير فَمَن لَّمْ يَجِدْ صِيَامَ سَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إن الذين يحاجون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافدين عذاب مهين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 السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أذن من ذلك ولا أسر إلا هو معهم أينما كانوا ثم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 حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نكون حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا تَثَنَّجُوا فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 ففسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاء والله بما تعملون خبير يا فقدموا بين يدي نجواكم صدقات ذلك حير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات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 يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيصان فأنساهم ذكر الله ك حزب الشيطان لا إلّا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحذرون الله ورسوله له أولئك في الأذلين كتب الله لغلبنا أنا ورسولي إن قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤذون من حذ الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولئلك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات ويُدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه